أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين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 Amen. بسم الله الرحمن الرحيم Allah, the Most الكتاب the ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُفْقِهُونَ وَالذين يؤمنون بما أُنزِلَ إلیک وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِک وَبِالْآخِرَةِ هم يُقِنونَ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 فَتَمَّ اللهُ عَلَى قَنُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى مَصَارِعِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ولهم عذاب أنيم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إن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 حوله ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمّمكم عميم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون صابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أمصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه